فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعك ليجزيك اجر ما سقيت لنا قالت ان ابي يدعك ليجزيك ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين خ خ لا تف جووت من الك الوارين